بالله ب ر ك موسوعه إن كنتم خرجتم ب ي ل النابلسي مرضاتي ر و ن إ ل ه م ب ا للعلوم م و وأنا د ة م الاسلاميه ع م أخفيتم وما فقد ضل سواء السرير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 قد كانت ك ل م و س و ا ه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن م ع ه ل و م ا ل و ا ل ق و م ه م ي ه براء م ن ك م و م م ا ت ع ب د و ن من دون ا ل ل ه ك ف ر ن ا ب ك م و ب د ل ب ي ن ن ا وبينكم للعلوم ب الاسلاميه وحده إلا إلا ب اسماء وما الله ا ل ل س ن ى الله من شيء ربنا ل م ك ت و ك ل ن ا و إ ل ي ك ن ب ن ا و إ ل ي ك ا ل م ص ي ر ر ب ن ا ل ا ت ج ع ل ن ا فتنة ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا واغفر ل ن ا ر ب ن ا إنك أنت ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م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 والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم, ولم يخرجوكم من, من دياركم ان تبروهم و ت ق ص ط و ا اليهم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 واتوهم ما أ ن ف ق و ا ولا جناح عليكم أ ن تنكحوهن إذا, اذا اتيتموهن وجورهن ولا ت ن س ك و ا بعصم الكواثر واسالوا ما انفقتم و ل ي س أ ل و ا ما أ ن ف ق و ا ع ص موسوعه ا ل ك ا ا ف ر و أ ل النابلسي ف ق ي للعلوم و ا ما أنفقوا ذ ا ل ل ه يحكم بينكم و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي ه وان فاتكم شيء من ازواجكم إ ل ى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فاتوا الذين ذابت ازواجهم مثل ما انفقوه واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أيها النبي يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا ولا يقتلن اولادهن ولا, ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا ولا يعصينك في معروف فبايعهن ت ب ا ي ع ه ن واستغفر لهن الله إ ن الله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ييسوا, قد ييسوا من ا ل آ خ ر ة كما ييس الكفار من أ ص ح ا ب القبور